What? Awesome. Yeah منکو له بعضه تاسو په څاوي کوئ له؟ متفق نه شته اصلا السلام عليكم يا افكار وفكره وشخصيات وكمان منظمات املاك معلومات تقارير واخبار كل الحاجات اللي من هنا الملموسه بتبقى سهل تصويرها ليه لان خلاص انا شايفاها اقدر ان انا المسها اقدر ان كل ما كانت البضايع ملموسه كل ما درجه التصوير بتبقى يعني الخدمه بتبقى اصعب من السلعه الفكرة أصعب من, من ونفس الحكاية الفكرة بالنسبة للشخصية مش شخصية بيتعبر عن أفكارها لأن عشان توصولوك أفكار وتفتنوا بيها وتختروها مخصوصاً لو فكرة, لو فكرة جديدة مش متداولة لو فكرة جديدة ومدروسة جديدة وكل العناصة بتاعتها وكل العناصة المزيج التصوير في مش هبق فيها درجة الصوت دائماً كتباضح أنا عارفة أن إنت عشان مفيش أعمال السنة فالموضوع ده مش هيلقى حكمان من عندوكو يعني بالضربة الكافية بس هي لازم نتضرب عليه علشان لما يأجيبكم الانتحان انا قولي اللي يهمني ان انتو تقدروا تعملوا بخطة تسويقية لأحد المفاجئة هتشتغلوا في التسليق حيفيدكم لو رسالة اكوا تبقى تسليق لو حكا مش هتشتغلوا في التسليق يفيدكم في حياتكم الخاصة او العملية هتعملوا مشروع خاص بيكو هتشتغلوا في مكان ما هتعرفوا بصوتكم دي بقرق الدرقة تقدروا تسوقوا الأمكسكوم لو حتدوروا على كرس عمل جديدة مغض النظر عن كل ده حردتك في الأول لآخر عامل أو مستهلق إزاي أنت تأخذ القرار ومشترين من تجبات المسألة تقول لي لازم تكون متبطة بمجال الشغلة مثلا أن تتطبق في شغل الأمكس يمكن أن يفضل المجستير المهنيف أنت تتطبقوا بليد في شغل حتى بيجيلك بالنسبة للشغلة عندك ان انت انطبق في نفس المجال فاعتقد انه ده بيدي لك بانيه اكتر في المكان اللي هتشتغل فيه فيكون افضل من هنا بقى بتختار المجال اللي انت بتحبه من ضمن الفروع العديدة بالنسبة للإدارة يعني هتشتغل إنتاج هتشتغل داسويق هتشتغل موارد بشرية هتشتغل أزمات هتشتغل ايه كل المعادة لحضراتكم بتجرسوها هتلاقوا بكل واحد شيكو هتلاقيه بيمين لماده اكتر بيفضلها اكتر ده لو حضرتك قريب فيها وابتدت تربطها بطبيعة عملك بواقع بحيك محتك بهذا المجال هتقدر تطير مسئل المشكلات الموجودة في العمل وتقدر تحلها ازاي من خلال بسيطان اعتقد كل تابسي اغلاقهم بيشتغلوا انتاج كانت في موضوع مش خالص ده بس هو هو بس مادة في ماده الدبلوماسيه فهيبقى في, في درجه شويه صعبه عليك ممكن هتبقى تقرا حاجات اكسترنال عن الجوده وتحاول تربطها بقى بمجال العمل عندك لكن انت عند حضرتك واعتقد حاجاتك في الترم ال راح حكايته هو ال بحث بتاعه بس ما خلتني اصلا هيكده اتحركت في البحث مش آه. مش ك كبدا الانتاج يعني تستخدموها لو في مثلا حاجه عايزينها بنقطه معينه مثلا تستخدموا الكيله ليه بقى ده كده <تصفيق> بالاساس مش هتلاقيه المواد الـ MBA <تصفيق> الـ جاي دول كلهم جاي هدف من الـ HR وهتاخدوا الازمات ادرسوا الازمات ادرسوا هتاخدوها بعد كده يا اه درس استراتيجيه والاختياري بقى على حسبك في مستوى رابع مجتين اختياري انت خرارته وبتختاره مجتين في القولستة احنا مش هكيه هنفتح, هنفتح ايه المواد دوكتين يعني متغير يا دكتور؟ اه مش, مش ستغانية اختياري ففيه باكت مش كده حبيتها بتختار مجتين على حصل عدد بتاعكم تتقسمه مربوعتين لا يعني المواد مش ثابتة ايوه مش ثابتة لكل مثلا لكل اسم غالبا لا. اللي ممكن مثلا الاقي باكيدج السيمستر ده مختلف عن السيمستر اللي فات اه حصل في الساعات اللي هي مواد على حسب والبحث مجموعات وعلى فكرة تتقسم لمجموعتين كل مجموعه بياخذوا مادتين مختلفتين والبحث يعتبر مادتين مكملين يعني الأول كان الاول يعني هو ايه اه اصلح البحث بما يعادل مادتين ده كان في منها 4 يعني كنا اخذنا كل سمسطر اربع مواد وعندوك كمان عشان يبقى لازم يبقى على الحد الأثنى فكشتين في المنية لبقى من المواد كلها فمثلت الناس بتالي أصلا تبتدوا تعدل لعما بتعدل أو بتحسن بتتحسن لها الضربة برضا نعم لأنه ما بتاعها بيعرف لسي مالوش على دايما أفضل... مش الـ option <تصفيق> بتاعي هو مواد دي أفضل مم بس هالوقت البحث بياخد كمان يعني أقل لما يكون مثلا أربعة شهور؟ أهو مضيته أربعة شهور ممكن يضيب صلى أخر من تلك؟ هو مخترق، أهو شهور حيخلصته في شهر برضو نتخلت نايا شهور بعد أربعة شهور لأنه هو ده أداف متقانوني بلايك آه، يعني دخلنا في ست شكور زيادة كمان فوز سنتين ما لو ماجستير أكاديمي؟ لا، أنا بقارن بماجستير مهني في أي مكان تاني على فترة المنافس الوحيد لنا هنا مستعيد الأكاديمية طيب، الأكاديمية هي السنتين لك؟ ناس أخرين بقى زمايلي مخلصين؟ هي في الآخر أجزام ست ساعات؟ ناس و... ناس أخرين بقى يعني مش تلمت أنهما كانوا متوقعين تمام <تصفيق> من من منهم هما من أكواه الناس داريوش مش فيه أنا زمايلي كان هناك خلصين لك ما شاء الله جابوا تذكر رقم كويس هقول احنا عندنا في الاكاديميه كتير طيب ايه هنتكلم في اللي هو الكور كونسيبت اوف ماركتنج او للمفاهيم الاساسيه اللي اتبنى عليها دايت كده محتاج محتاج ايه؟ اي المفاين <تصفيق> انت دلوقتي في حاله جوا؟ لا خدنا اهو ما هو ما انت ماشي فيه اوكي خلاص اا في مرايه خلينا نقول عايز تشمس كافيه وعايز تأخذك خلاص عايز تقدم الحالة دي عايز توصل لحالة ايه اذا فيه اختلاف من الحالتين اللي هو وضعك الحالي والوضع اللي بترغب ينسون ايه ده معناه الاختلاف ده اللي نسميه فرق لان هما اللي الحالتين مش متفاضقتين فيه فرق بينه فيه اختلاف طيب الاختلاف ده بينشأ عنه تياج الاكل الصحف ان محتاج ايه تاكل عشان تقضي على الحاله الاختلاف اللي موجوده موجوده ما بين وضعك الحالي ووضعك المرغوب فيه او وضعك المامن طيب عايز تاكل ايه عايز تاكل ايه بس كل طاقه هل تطعبين؟ عايز تفترين؟ جنب النسكافي يعني يقول بس عايز تفترين؟ هل يش حد عايز يفتر بيط بطاسترمة؟ حي مرحبا هل يش حد عايز يفتر دي كروني؟ نعم تمام؟ طيب، هنا انت محتاج تاكل عايز تاكل ايه؟ نسميها وامت معلش الدكتور تاني احنا عونا دي المفاهيم الاساسية اللي هيتبان على التشفيق <تصفيق> دلوقتي حضرتك كنت محتاج تاكل عشان تقضي على الاختلاف القائمة بين حالتك الوقت الوقت الحالي هو البوع عشان ديوصل للشبع فده نشأ عنه احتياجة للأكل أصبحت انية انت محتاج تاكل وبعدين كنت تسأل نفسك اكل ايه انا عايز اكل برجر عايز اكل فول طعميه عايز اكل بيتزا عايز اكل قرونه بنسميها ايه ومت. لو تفتكروا التعريف لاشباع غرغ المستهلك طب هنا في فرق بينه انا بنسميها العميل افضل بكثير شوف الفرق ده المستهلك للسلعه هنشوف لكن الفكرة بينه. مش مستهلة هن... هنشوف الفرق <تصفيق> أه... هنا فيه فرق بين اللي, ح... اللي انت محتاجه واللي انت عايزه اه لا قدر الله لا قدر الله لو حضرتك فاع بان تبقى ان نحتاج ان نحتاجه الدور وحش قلب انت عايز تغلق يبقى مش كل اللي بنحتاجه يبقى عايزينه مش كل اللي عايزينه بنبقى محتاجينه <تصفيق> <تصفيق> تمام البيت اللي قاعده في البيت ما لهاش اي حاجه لا اعمال ولا اي حاجه خالص محتاجه موبايل عشان تبقى فيه وسيله اتصال بينها وبين الاخرين اوكي محتاجة. هي عايزه ايفون 6 هي عايزة بس هل هي محتاجات؟ بس عايزة فمش كل اللي بنحتاجه بنبقى عايزينه مش كل اللي عايزينه بنبقى محتاجينه عشان كلا دائما يقولك ايه satisfy needs and wants الاحتياجات منه هبارك كان ممكن يقصرها على الاحتياجات فقط لغير لكن قالك ايه needs and wants عارفنا الفرق بينهم؟ طيب انت عايزت لك الفون تفتح كده محفظه احنا اخر الشهر وفاضيه هتقدر تطلب الاكل ده انت ممكن تكون محتاج وعايز بس مش هتقدر تطلبه مفيش القدره مفيش هنا ايه ديمايند الطلب ده كده الطلب ولا القدره انت تطلب هتطلب امتى لما تكون قادره على ان انت تجيبه يعني لو بحضرتك مش معاك الفلوس يعني فرضا مم. حضرتك بطربك بشيء عايز شيء معين مم. بس لو ما معكش الفلوس وقتدر تطلبه نعم ايه؟ ببانت الطبق لو بيكترن بالقدرة مم. على, على الشراء معرفتك دكتور ممكن تنفصل مم. مم. ممكن يكون معايا الفلوس مثلا وانا عايز ومحتاجة وقادر اطلبه بس المانع هيكون حاجة تانية مم. امم ده كل كل حاجه ممكن انا مريض لو انا اكلت حاجه اللي انا معايا فلوس هدي واجيبها كلها هتتعب نمشي يبقى انت كده هنا ايه مش محتاج رغم ان انت عايزه بس انت ممنوع منه مش محتاج ان انت تاكل لان انت واخده 1 انت مش محتاجه بس عايز هنرجع للنقطه الاولانيه تمام لا مقترن بالقدره على شراء طب دكتور ماليش حقال التاني بالنسبة لمادة العلمية اللي ممكن يا هلنهان يا بصة انا, بص أنا اقول لكم يعني, يعني ننقل ولا ننتظر ولا انا, أنا اقول لكم حاجة المستر عموما انا اريد اتبع معاك وما فيش مادة علمية سويا مفترض خلاص ان احنا نقرب بعين طاق المحسول فمادة علمية حاضر هوافر للعايزين بس لا. تبقى زي الكلام تمام احنا في التسويق بالذات احنا بنهضر معاكي خلاص اوريه يعني قايلين اهوت يعني ده هيجيبني معاكي معاك ده في ولا انا حرام خلاص هقول ركزوا على الكتابه بس يعني بقوله بس تاني بيقول لي احنا كناسه اللي بتكتب وراكي فما بقيتش بقول كده فبقيت اقول الاثنين واللي انت اعمله انا ليا بس حقي استوعب الفكره حضرتك لو حابب تكتب ده هيذكرك في اختلاف ما بين المهنة العلمية أو فيه شوية يعني ده اللي بسط تمام لأ بس أنا نحتاج مثلا إيه المرجع اللي هو لما جاء بسطلوه وفيه حاجات أنا بقول في المحاضرة مش موجودة في المتالة مش غلاسة والله مني حقيقة. بس أنا بحاول يعني أقدر أن حضراتكم رغم افتزاماتكم ان انتم وعبائكم ومسؤولياتكم فضيتوا وقتوتوا وجيتوا تحضروا المحضرة بدريا يوم اجازتكم عندكم التطاقات فأنا باحترم ده وبحاول اعط بر عن التقديري واحترامي لحضراتكم بالصورة ان انا بجيب حاجة في المحضرة مش موجودة في المدريا علشان يبقى زي تفرقها يعني بقول حرم الناس اللي تعبدوا المحضرة تتساوى بالمحضرة الناس اللي عندها بكت اصدروف انا قلت مش لازم تيجي كل مرة بس لوحة تبقى جي فاصحة هيتعرف المبدأ اللي هده مش هابيه هتقدر تتابع مع الناس اللي حاضرين اخرتوا ايه فبكذا الجزء اللي قاسني فيه حاجة مش فاهمة انا نكون اشرح حولك يعني مفيش مش ده فمش قادرة استرمع عن الجزئية دي من التعليق الناس يعني الناس اللي اخدتوا قبل كده مسلا تيجي ناس وليه انا حضرت وتسويت بالمحضرش بيقض علانيين بكده فطبعا دي نقطه لا كل غرضي ان انا اركز مثلا مع حضرتك في الشرح لانه مهم وال و... و... ما اقعدش اشتت بقى نفسي بس انا بسيب فرصه يعني لما حد بيكتب ما بقلبش من طيب يبقى انا محتاج حاجه وعايزها هيشوف لو انا عندي القدره على شرائها هطيع اطلبها ما عنديش القدره مش هطلبها لا انا معايا فلوس الساندوتش فول والطعميه <تصفيق> بس انت بقى تحب تانت تصدريتش في الطعامية عند دلع كرشك ولا في ولا في العيوتي ولا على كورسكي في البحر انها بيسميه ايه بقى هنا ايه خليوا يعني اللغة الاجنبية مبوسي بنا ايه كيه كلمات تتيم نفسي بمعك معك صدريتش في الطعامية؟ احنا كم نطبقين على كم طبابات يعنينا المفاهيم الاساسية اللي اتبنى عليها التسويق لو نرجع لتعليفات التسويق اللي هو ايه؟ بيشبع رغبات واحتياجات اللي هو المنشأ الاساسي انت محتاج ايه؟ وعايز ايه؟ عندك القدرة فبتطلق وبعدين بتشوف ايه؟ انت بتفطل بقى تفضل فيه بقى ربطة التفضل ما فيه واحد ممكن ياخد صندوق سفور طعمائه ويقعد على رسيف يكتب وفيه واحد عايز يكله على كس على رشاط الضحة وفيه واحد بيأكله في المكتب واحد بيأكله البيضة تمام؟ فهي ان انا بتبدرس كل ده عشان اقدر في الآخر ان انا اجبع رغضاتك واحتياجاتك وحقق مفهوم التسل يبقى الاساسي بتبانع عليه ايه؟ جبهن کلقم ساعده كله و... على تصل كانت عند رياضه اي مثلث ثلاث <تلت> زوايا ثلاث اضلاع اللي بيكونوا عندهم يبدون... يعني واحد فيهم ينقص مش هيبقى موجود منافسين عنصر اساسي لأنهم حضرتك بتجبع و بتلبي رغضات و لا تفصل عن المنافسين وما هم عشان تقدر تقدر تقف قدام المنافسين دول لازم تبقى دارسهم و مدرب هما بقدموا ايه لمستهلك عشان تقدر على قدم المساواة او على الاقل ان انت يبقى عندك حاجة بتميزك عن Ja صعبه هو السوق عباره عن ايه عشان اكيد تعليق احدكم المره اللي فاتت استوقفني اللي اللي بيبقى فيه العرض والطلب اللي بيشبه في الطلب ده مكان بس كده وفكرت في النسكافيه والاكل ده فوق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اه ايه هنا بقى الخلط اللي بيحصل عند الناس تعتقد ان السوق هو عبارة عن مكان انا رايح السوق يعني قصدي انا رايح مكان بينما السوق هو عبارة عن افراد او ممازلات لديهم رغبات واحتياجات ولديهم القدرة والرغبة في الشراء حد كده يبص على التعريف ده ما يفكر فيه شو حاجة أقول لها من شوية احنا قلنا الكور كونسكس ان بيبقى فيه need, want, demand, desire اللي هو ايه؟ انا عندي انا محتاج حاجة وعايز حاجة معينة عندي القدرة على الشراء فابتدي هطلبها طيب انا برغب فيها بقى ان انا اخدها فين بأي وضع وبأي شكل ان هو نفس الم... هو مكونات السوق ده عباره عن افراد ومنظمات لديهم رغبات واحتياجات ولديهم القدره والرغبه في الشراء تكنينا ما كنا بندرس الترم اللي فات في الاو بي في السلوك التنظيمي كنا بنقول محدد اداء اي فرد عباره عن قدرته على العمل ورغبته في العمل القدره والرغبه هنا بقى ايه القدره على الشراء والرغبه في الشراء ده رقمي يعني ده رقم طاقه الشراء كيف <تصفيق> تنزل السوق؟ لكل حديث التسودي هو الايه؟ المستهلك والسيئة البداية بتاعتك هو المستهلك انت بتنزل السوق تعرف هو عايز اين؟ هو كل ده رغباته واحتياجاته وقدرته ورغبته في الشراء وتبتدي الترجمهانه في شكل منتج وتنزله وتنزله له وحيقبل عليك فانت بتشوف السوق بتاع مين؟ مين الاف... الافراد و المنظمات اللي عندهم ال... ال... الرغبات و الاحتياجات و القدرة و الرفقة اللي هتتجد يترجمها و لهم يعني ناس تفتكر انه هو عبارة عن مكان او حيز لا لكنه هو عبارة عن مجموعة من الافراد او المنظمات اي مجموعة من الافراد بينقصها خاصية واحدة من الخصائص دي اتماقدرش اعتبرها السوء هنا اللي يمكن اعتبرها سوء كده بتكميلة الكلام آه. صمام. عندهم رغبة واحتياج للموبايل وأنا عملت الموبايل ونزلته بألف ادنين بس موما قرقتهم على شراء تتوقف عن طبلمية دول يعتبر السوق بتاعي السوق بتاعي منين تضرح شبه المستهدفة تمام لو فقد العنصر دعم انه هو عنده رغبة احتياج في المنتج اللي انا بقدمه ما يعتبرش السوق بتاعدي فالسوق مش بيقتفر على المكالف وبيقتفر على الافراج او المنظمات اللي عندهم من الحصائص دي من هو العميد؟ الشخص المقدم كل من هو في السوق؟ يبحث عن منتج سواء سلعة أو خدمة بغرض الحيازة أو الاستعمال أو الإسهلاء لإجباع الحاجات والرغوات <تصفيق> لماذا قلت أول أول أول ما قلتش واحدة بس لأن داقر داقر داقر داقر مغرض الحيازة لما اتكلم في المنتج حيبان، مغرض الحيازة أنا عايز احصل على منتج ماتي بالشرط ان انا استهربه او استخدمه، لكن ممكن استخدمه او استخدمه <تصفيق> في الإنجليز سنظر إلى العميل كأسفر المستهلك هو كونسيومر السؤال حضرتك في الزريق كنت بتقول لي ليه؟ نقول عليه المستهلك ونقول عليه العميل أفضل وفيه فرق من العميل من المستهلك؟ أنا في الرأي آس إيه فرق؟ من العميل ممكن أقدم له خدمة لكن انا أنا مستهلك خدمة لأنني أستهلك سلعة كمستهلك يا خا गाइस بيقول ان المستهلك والعميل للخدمه لا هما الاثنين بيطلق عليهم عميل يعني في الحالتين هما عميل وايه الفرق بين استهلاكه والاستهلاك؟ ما عميل انا عميل لكن انا عميل ل... ل... لبنك مثلا فانا بستهلك فانا ب... ب... بيتقدم لي خدمه لكن انا ك... كبتقدم لي سلعه فببقى مستهلك للسلعه العامة ممكن أخيرهم هي حتى بعض الشركة يستطيع بيات في جارة و جارة و جارة و جارة لكنه سنة, سنة. لكن هو الانجو سنة يستطيع النهائل بيات السنة كيف هي المثال بتاعه هو الاميد بتاع الهيفر المثال ده على فكره مش بيشغل بشكل لكن الاميد بيستهلك بسرعه يعني عايزين نستعمل كمان ونشوف شو يعني هنا في فرق من عليهم المستهلك غير معوض تعريفات معقده حد يقول انسان واحد يوضح الفكره الام او الاب لما بيشتري لعبه لابنه في الحاله هو العميل وليس المستهلك الاب او الابنه هو المستهلك وصلت تمام هشتري اللعبه لكن مش هستخدمها ومش هستهلكها ابني او بنتي اللي هتعمل اذا انا العميل لكن اللي استخدمها واستهلكها هو ده ايه المستهلك طيب العميل ممكن يكون المستهلك هو هو واحد انا هشتري كيس شبسي وحكي انا ان رحت اشتريته وامل لحكي تمان؟ انا عميل المستهلك لكن حضرتك لما ممكن تشتري حاجة لأولادك او اخواتك او تشتري هدية لحد من الاصحابك انت العميل لكن مش هتستهلك طيب الفرق بعمل اللي استخدامه الاستهلاك انه بيجي في بعض المنتجات بقى استناعية إن هي ممكن بتشتري المواد الخامة هي بتبتدي تستخدمها لتصنيع المنتج النهائي بتاعها مش بيتم هنا سنلاكها هنا بيتم إيه استخدامها تمام فهنا ده الفرق عشان كده التعليف كان فيه أكبر من الحياة من غير ما نودخل في تعليفات معقدة خلاص إحنا استعملنا يعني إيه عمين يعني إيه المستشفى أنا لسه كنت حسأل السؤال ده جاوبني بقى مين الافضل ان انت تشتغل على العميل ولا تشتغل على المستهلك افضل الربح ولا الاول <تصفيق> لا ممكن المستهلك ما لوش القدره على الشراء <تصفيق> انا لا بلاش <تصفيق> القدره الطفل اه عندوش القدره الماديه عندو قدره تاني ازاي <تصفيق> يعني هو لو هتاخده تجيب له ورديه في ميلاده او هتجيب له مثلا لعبه في العيد هو اللي بيختار وبيحدد <تصفيق> كمان هو هو هو عايز ايه وبيصر هل... على ايه لو ما حبش طعم ال بيصر هو الشيبس لو ما حبش طعم الشيبس اي وقت بيستني منه ب... المستهلك هو المحرك الرئيسي اساسا سواء العميل انا أي... هشتغل عليه <تصفيق> د السلامه بده لو تجيب كرسي اللي هنك نعطيك نعطيك معلش عطي خلص اللي مقفين معلش الناس اللي جاين متأخر يا معرفة الجزء اللي تذكر ان الجزء مهم فارج تترفع ومحفظه لو كيو حفظه ومتبتوهش هنشحوره دائم صعب ان انا عيتم بالاول أنا بس قرار عن مكانية الأساسية اللي اتبعنا عليها المسوئ Need, Want, Demand, Desire واتكلمنا عن يعني سوق ماركت وخلاص عليكم أنه هو مش مكان أفضل المنظمات بالشروف معينة وكنا نتكلم عن الفرق ما بين الـCustomer و الـConsumer أو العميل والمستخدم أنا هنا مقدرش أتجاحل الاثنين يعني لما يجي أتكلم على لعب أطفال مقدرش اقولي ان انا تركيزي على المستهلت بس او تسكي... تركيزي على العميل بس لا هما لكين مقتلين مضعب الاولاد او عايزين ايه ومحكاكين ايه وابتدي اترجمهم في شكل اللعب اللي هما عايزينها بس ابتدي انا زلها على حسب القدرة الشرائية للاهالي بتاعيبهم عشان اضمن اللي دول حيقسوا بطول كل الاطفال عايزين كل اللعب اللي في الدنيا كلها بس مش كلهم عندهم نفس المقدرة اهالينهم ان هما يشترون لهم نفس اللع فتبصت لقي اللعبة بجنيه ولعبة مش عارفة بقدي فهنا ببتدي ادرس العميل والمستهلك العميل قد يكون المستهلك والمستهلك ليس بالضرورة هو العميل ونفتكر على طول مثال الامة او الاطل لما بيشتري لعبة لابني مين العميل هنا؟ الامة او الاطل ومن المستهلك هو الدفع الابن أولئك وممكن حنلاقيها كبان درسان تاني ان بعض اللي هي زي ما قلنا ان انا بستخدم المواد الخام عشان انت تبونت النهائي وتجار الجملة وتجار التجزيع على فكرة هما لما بيشتروا المنتجات مش هما اللي بيستهلكوها تمام؟ ولا بيستخدموها هم جايبه ايه بيبقى بغرض الحيازه لاعاده بيعها مره اخرى والكسب عن طريق <تصفيق> دور الاستخدام وليس التملك استهلاك ان انت يعني يعني خلص يعني, خلص يعني, فأنا يعني, فأنا يعني تتغير معاها غيرت صورتها اه بس يبقى هنا ما اقدرش اقول ان هو استخدمها علشان ينتج المنتج المهن. هي انتهت اتحولت يبقى هنا اختلف المعنى زي ما اشتري عبوه العصير فالشرب خلاص كده تم استهلاك. وعلى فكره الخدمه كمان اساسا دي بيتم استهلاك <تصفيق> يعني هنا مش مقتصر بس على السلع انا مستني دي بقى المنتج عموما مم. يعني ممكن اطلب على ال... ان انا بستهلك خدمه حضرتك لما بتروح عند الصراحه دي بتروح للطبيب بي... بي... بيقدم الكشف خلاص انت اخذت الخدمه احان ترسيد استغلال. يعني حاول ايه, ايه, ايه, ايه, ايه ما مغسلش هو انسلة عليها خصائص و الخدمة هي خصائص. لك اما انا باجي با با اعملهم عمليات تنصيب مقدرش ان انا ايه هن هنا حافظ لا هنا بردو بي بيتم استهلاك بالخدمة. حد بيغسل لك العربية. خلص خلص خلص خلص خلص. تمام. ه هنتكلم عن المنتج بعد كده باستفاضه بس في الاخر في حاجات في الاول هنتكلم عن الفور بيس طيب المستهلك انواعه ايه بقى ثالث ايه ثالث بقى مش احنا عاده نتكلم ان انا ممكن اشتري إن أنا في و... نهاية. مستخدم نهاية. مستخدم نهاية. مستخدم نهاية. هو بيستخدمها عشان ينتج منتج تاني مستخدم. مستخدم مش مستهلك هو بيستخدم الماده الخام تمام مش مستهلك ليها لا ليها هو المستهلك العميل النهائي لكن المستخدم ده لو ممكن اجيب الـ الـ الـ الماده عشان استخدمها لصناعه حاجه ثانيه فده مستخدم طيب في حاجه كمان لو انا حابه ورق. ولا... ورق في المصنع عندكم اه اللي هي مثلا اوامر الاداريه الحبر بتاع الفانتي اه ده هيبقى استايل تستخدم الاثنين <سؤالك> استخدام والسلام <وستهلك. سؤالك> <سؤالك> بس انا انا استهلكته الايه الانتاج اه اه تساليني عشان الصناعه تستهلك الصناعه بصري ايوه بطا انت بتديني لا ولایي څه وکه نکړی چې لوګو څوک ته پوسکای شم من قبل ما اقول حاجه اتلخبط على طول لا احنا اتكلمنا لسه ما كلمتش موزع الوسطي موزع الوسطي موزع الوسطي ويفتح لنا بقى ناسا المستهلكين اول دين بتاعها كده الاخيره معلش على الشمال المستهلك الصناعي موزع الوسطي في وشك ده فوتوشوب علمنا تاني المستند الوصي انا, أنا اول وصيه وانا ما حط لهاش جنيه دي اوراق صوت والله انا كل شويه كنت بفكر ماما نعم نعم نعم يا دبتورو تدورين على حاجة نيش في المنهج تصحكينا بس لا في المنهج بس فيها شغلة بش أصنق المستهلك وفقاً للغرض من الشراء يعني أنا بشتري مش إحنا قلنا إن العميل بيشتري بغرض الحيازة أو استخدامه أو الاستهداد طيب يعني هنا ممكن إلا أنا أصنق المستهلك وفقاً للغرض من الشراء إلى ثلاث أنواع مستهلك نهائي أو الأخير المستهلك الصناعي اللي هو بياخد بقى بيشتري مش المعادة الخام فقط لغير لا ممكن يكون الأدوات المكتبية وهنا بيستهلكها بس في أبراض الصناع الغرض إنه هو الانتاج بتاعه يتم ويطلع عنده المنتج النهائي هيبقى ممكن المستهلك الصناعي أو أنا لأ أنا بشتريها وابتدي أكون واسي ما بين المنتج والمستهلك اللي هو بيبقى لشكل مواصل أو اللي هو تجرب جملة أو تجار التجزاء يبقى أنا هنا على أساس الغرض من الشراء طيب، حصل نقطة المستهلك نحن اتفعنا وقلنا لأن المستهلك غير المستهلك وهنا ممكن يكون المستهلك الصناعي يعني ما لدي نتكلم على المستهلك الصناعي أنا لما أشتري الحبر وأشتري الورق علشان حصدر أوامل الشراء حصدر كذا، حطبع أوراق متدولة داخل المصنع ما الحاجات اللي انا بشتريها دي انا هبتدي ايه? استهلكها. فانا اصبحت ايه? عميل ومستهلك في نفس الوقت. لكن لما بشتري المواد الخام وبعمل عليها عمليات تحويلية انا بستخدمها في الصناعة كمان? لكن انا مش بستهلك المنتج نهيي اللي بيطلع. انا بقى عمليات تحويلية بيطلع منتج نهيي وبعدين بوصلها للمستهلك اللي هو هي يستهلك السرع وممكن يكون يكون في عميل هشتريها مني ومش هيستهلكها حاج تاني هو هو اللي هيستهلكه زي ما قلنا حاج ممكن تشترك دية لحد من أصحابك هتبقى حضرتك العميل لكن صديقك او صديقتك هو اللي هيستهلكها هيبقى هو المستهلك حاج يصلنا في المستهلك وفقا لتكرار عملية الشراع هيبقى عندي ثلاث أنواع المستهلكين المرتقبين مستهلكين غير محتملين مستهلكين فعليين او منتظرين انا بشتري حاجة باستمرار وبستهلكها حبقى مستهلك فعلي او منتظر تمام طيب ومن من المرتقبين وغير المحتملين لان احنا قلنا ان السوق في افراد أو منظمات لديهم رغبات واحتياجات وعندهم القدره والرغبه في الشراء بس هم مش بيشتروا المنتج بتاعي انا بيشتروا المنتج المنافس شايفه ده انت شايله شايفين ده خلاص حضراتكم بتشربوا شاي لكم حضراتكم بتشربوا أحمد تي خلاص؟ وسلام وسلام لا روزة حضراتكم بتشتروا دلمة بانتظام وما يتغيرونه يبقى حضراتكم المستهلكين التعليم أو المنتظمين بتوعي تمام؟ حضراتك ما تفرقش معاك ماركة الشاي او بتشرب شاي وخلاص فممكن ان انا ابتدي اشتغل على ان انا اوجه السلعة ايه او ابتدي اعمله وسائل الترويج بحيث ان هو ممكن يكون ايه من المحتمل انه يقبل على الشراء انه ما عندهوش ولاق او انتماء لسلعة اخرى المنفسرية فان ايه مرتقب او محتمل ان هو يشتري المنتج بتاعي لو نزلت له اوفر مثلا بسعر ارخص او بتاع ساعتها ايه هتفضل ياخد المنتج بتاعي على المنتجات التانية غير محتملين عندكم ولا اشيديد جدا للمنتج بتاعكم ولا بديل عن تغيير مش هتفكروا في المنتج بها بتاعي حتى لو قتمتلكوا ايه انتم عاجبكوا التعم ده بالذات وهو ده اللي بيميز المنتج بتاعكم فقدتوا مش بتفكروا بيه ماينا ايه؟ غير ما ومتبير طيب يفني في ايه ان انا اعرف دول؟ من مع الفعاليين او الملتظمين بس عشان يبقى عندي مستهدف اعرف استهدف مين ما انت عندك الثانيين او منتظمين دول بتوعك انت مالك بقى الباقيين طب ما انا يبقى فادت التشغيل ايه انا اللي احنا بنقول ان احنا عايزين نزود الحصه السوقيه عايزين نزود نصيبنا من السوق يعني من العملاء والمشتركين المنطقه هنا تبتدي ايه ممكن جراديولي حاجة بالتدبيج يعني انا ممكن ابتدي اركز او ان انا ابتدي افرق السوق عامل له سيجمنتيشن زي ما هنبتدي ناخر بعد كده نحن بنجزق السوق فممكن تبقي بتركزي للانفعاليين هقول لك مثال يوضحي النقطة دي لو حضاركم مشتركين في, في الانترنت تبص تلاقي العملاء الحاليين طب يديكي اخر إن مثلا في مش سرعة سيادة أو شهور متجانية للعملاء الجدد هو هنا بيبتدي بيركز إيه؟ على الـ الـ المرتقبين أو ضير المحتملين أنه يحاول يقدم لهم عرض يعمل لهم استمالة أنه هم يكتبينوا عليه فلما يجوا يستخدموا المنتج متاعي أو يستهلكوه يبتدي إيه؟ يتحولوا من عملاء متقبين أو ضير المحتملين إلى مستهلكين فانين أو مستهلكين عشان أزود نصيب المسوق وحد مستهلك فأنا مش بأقصر بس لأني خلي بالك لو أنا ركزت على الموجودين بس في حاجة في الـ, في الـ بيقول عليها إيه تشارين تشارين يعني إيه إن أنا ممكن لوز ميكسبر أن أنا أفقد العمل بتاعي العمل بتاعي الموجودين بيمثلوها دائما كده عارفين الجردل تخيروا كده معي جردل والجردل ده فيه أخرام كتير سقوب كتير عديدة ومليان مية المية هتبتدي ايه تتفلت من النقط من النقط لغاية ما ايه يفضى خالص ان انا ممكن ايه هفقد عنين هنا هفقد عنين هنا هفقد عنين هنا هفقد عنين انا ممكن اوصل للقفل انو ايه ما يبقاش عندي عملة خالص موجودين كلهم مشوا زي اللي حصل لما امتصالات داخلت السوق كانش بيها اي حاجة خالص كل السوق كان يقيمنا بودفون يقيمنا مبينين الناس كتير حتى رجل الشركة دي جاي تعمل ايه مش هتلاقي حاج يجلب حصلت, إيه؟ حصلت على عملة من الشركات المنافسة ابتدت تستقطبه الشركات التانية ابتدت تتامل نقطة ضيئة زي كده بص تلاقي كل شوية كده بكل فترة بالتانية سواء أوروريج أو هودافون يعملو لك إعلان رجع شريحتك مش عارفة كامل عايز ايه؟ جين أو يكتسب العملة الاختب تكلفت استعادة العملة أكثر بكثير من اكتساب عملاء لاول مره انت بيبقى ان انت تحصل على عملاء اول مره وبيبقى اصعب ان انت تستعيد العملاء اللي انت فقدته محتاج تعمل لهم بروموشن او ترويج خاص بيهم تبقى تكاليف اضافيه تبتدي تحاول تعمل لهم عروض علشان تبتدي تستنمهم ثاني ان انت تحافظ على العميل من ان انت تفقده وتحاول تزد... تسترجعه بتاني. ده بيقول الحفاظ على الثمن اصعب من الوصول اليه يعني مش تفرح قوي ان انت عندك عمله كتير لا الاهم ان انت ايه تحافظ طب هحافظ عليهم وانا عايز ازود نصيب لو انت حافظت عليهم بس نصيبك من سوق واحد ومعرض ان انت تخطف الجزء منه فتبتدي ان انت ايه تشوف مين هم الملتقبين دول اللي هم ايه على وشك او هم ممكن بسهوله ان انت تستقطبهم فما يبقاش تفكرنا مفاصل بس على الحنين فقط سلوك المستهلك ده مهم يجيب لما ندرسه ليه؟ سلوك المستهلك عبارة لو نفتكر كده من سلوك التنظيم سلوك استجابة الفرق صح؟ نتيجة احتكاكو من الجيئة المحيطة وبالاخرار طب لما نقول هنا سلوك المستهلك من نظرة الصوتية كل أو اللي الاستجابات التي تصدر عن الأفراد الملتبطة بشراء واستعمال السلع والخدمات بما في ذلك عملية اتخاذ القرارات التي تصدق او تحدد هذه التصرفات نرجع كده شوية وفاكرين بالسلوك التنظيمي إن السلوك هو استجابة الابتجاه هو الاستعداد المسبق للاستجابة انا هنا مش بدرس سلوك المستهلك فقط لغين استجابته ده الاتجاهات اللي بتصدق اللي هي ايه بتحدد بعدها انا هشتري المنتج ده ولا لا يعني بيبتضي يشتغل ايه هو اتجاهات الناس ايه للإطبال على الشراء الاتجاهات مثلاً ان الناس بيبقى استهلاكها من المواد الغازية او المشروبات المفلاجة في الصيف اكتر من الشكل طبيعه الجو فبص لان انا ايه ببتدي عايز البلهم احتياجاتكم ما يربوش ما يلاقوش الحاجه فيبتدي حجم الانتاج حتى بيزيد في فتره الصيف بالنسبه للمخضات الغذائيه التكييفات الناس بتطلب تكييفات اكتر في الصيف عن الشتاء طب انا هنا مش هيبقى انتاج موسمي ببتدي يبقى عندي إنتاج سابق بس ببتدي أعمل حساب إنه بيبقى فيه طلب أكتر في الصيف الناس للشراء استعدادهم للشراء بيبقى أكتر في الصيف عن الشراء يبقى أنا مش بدرس حتى بس السلوك والتصرفات لا ده كمان القرارات اللي بتتخذ ونحدد للتصرفات يعني بشوف الاتجاهات والسلوك اللي تبعني مع الوضع في اللي اعتبرون هي سلعة معمرة يعني أي كان، أي نوع سلعة ايه تجاه الناس يمكن البنات والفتيات بس السيدات هما اللي بيبقوا مهتمين بالكريامات بتاعه الشمس والبشره في الصيف والكلام ده ننزل على طول حد فيكم في الشمس؟ في بعضه نشد شويه ونفتح دي شو بعد كده ده مش هيدو هنا بشوف ايه او الاستعداد المضبوط طب هما هيبقى عندهم ميول ورغبات وهم هيشتروا ايه عشان بقول الكوربنسلز اللي انا ببتدي اجيب الرغبات والاحتياجات اللي هي ممكن تبقى متحدده عند المستهلك طب بدرس ايه لان من المفهوم الحديث للتسويق ان المستهلك هو السيد هو الاساس مش بس اعرف هو محتاج ايه وعايز ايه لا عنده القدرة على شراءه والرغبة في شراءه ولا لا وباي شكل دراسة في سلوك المستهرب بتحددلي تصميم المنتج وانت عايز المنتج شكله ايه وده المصد لايه حتى في تصميم العربيات في عربيات يعني 4x4 الناس اللي بتبتدي تسافر على الطرق او بتروح لاماكن ويبقى الطرق بتاعتها وهتقدر عايزه هي تستحمل الطرق دي فتبتدي يشوف هو عايز ايه التصميم للمنتج بيبقى شكله بما يتناسب مع ال ال ال الناس اللي مثلا يكون اللي ال ال ال كان قبل ما يبقى كرش تسنان بشكل موحد كان بيبقى خط زاويه قايمه او خط مستقيم اسهل ببتدى يقول ايه لا انت بيتديني ولا مساكة الناس اللي هي بتغسل سنانها صح ولازم فترة معينة فبتديني ولا مساكة فبتدى يشوف تصميم المنتج بحيث يعمل لك انحناءات تتلقم مع وضعية اليد نفسها يبقى هنا لما بدرس يلوك المستهلكة بيروح لا انا هاختار ده مش هاختار ده الناس اللي بتروح تشتري عبوة اللبن اللي بتشتري عبوة اللبن في زجاجة او في ورطية قبل ما يطوروا المنتج ممكن الله اعلم يكون كان ليا دوب حاجه زي كده دلوقتي احنا بنقول اهميه دراسه سلوك المستهلك السلوك ده يعني تصرفه هيتجاوب مع المنتج هيشتريه ولا مش هيشتريه وعنده اتجاه اصلا لما ينزل ان هو يشتري يعني اتسريع القرارات اللي بتضبط ان هو يشتري يعني بنصنف ان هو, هو مع مفهوم التسويق الحديث ان <تصفيق> انت بتعرف رغباته فلازم تدرس سلوك اه يعني انا بدر السلوك وليه عشان الحديات ديه لا اه مهي اه بتدر السلوك وليه علشان المفهوم الحديث لك انه هو نقطة البداية تمام اه تمام بدر السلوك المستهلك ليه لانه بيساعدك في تصميم المنتج نفسه في احد مش هولوكو في القاهرة هنا في كورسايا كنت عند ماركت موجود هنا في كورسايا بشتري لبن نحن عارفين وقتها كان جهينة وبيتي هم المكتسحين فبتاع الماركت يقول لي عايزة جهينة ولا بيتي فقالت له هاتلي بيتي فبتاع جهينة كان لسه العربية واقفة قداب الماركت وبينزل فالتالي قال لي انتي ليه اخترتي بيتي ما اخترتيش جهينة فوقتها ما كانش مشكلة في اللبن وقتها المشكلة فعلاً إن العبوة بتاعت جهينة زيان لو تبتكروا ليه كتبتتفتح كده ممكن تفتت منك وممكن تبقى مش مصبوطة البيتي كانت في شكل عبوة وزجاجة وكتبت قفل فكاسم فأقولوا لا أبداً مفيش مشكلة شكل العبوة بس هو اللي بيبقى قلع في الاستجدام بعدها تقريباً دفنط رواجيزة نزل اللي هو الاعلانات ان جهينه راحت عملت عمليه تجميل وغيرت شكلها وغيرت العبوه نفسها بتاعه المنتج تمام فهي هنا بيساعدني في ايه تصميم المنتج حتى في شكل العبوه نفسها ان العبوه تكون ملائمه فده بيساعدني انا عندي اتجاه لايه انا لا انا هشتري ده مش ده طب ليه علشان شكل العبوه طب هغير لي شكل العبوه بيحاول ان هو ايه يؤثر في اتجاهاتي بحيث ان اتخذ فرار واشتري المنتج بتاعه طيب بدرس لوك المستهلك عشان ممكن اكتشف كرص تصوطية جديدة ازاي؟ ربطي العرفة بروك المستهلك تدرس سلوك ممكن هتلاقي انه عنده مشكله معينه فهتبتدي تحاول تحل له المشكله دي فممكن تقدم له منتج جديد ما يخطرش على بالك اصلا لكن عرفت كده لما انت درست سلوكه وعرفت ان في عنده مشكلة معينه ان انا ممكن اشوف نمط ان بالنسبه لك او طريقه استهلاك الناس نفسها طريقه اتجاهات وداخل السوق في تحديد قرار الشراء فده ممكن يساعدني ان انا اكتشف كورسة تصديقية جديدة <تصفيق> مثلا الناس ما عندهاش أبسط حاجة كور نعيش في المنطقة السكنية اللي هم موضوعين فيها أو مكان بيبيعيش أي الكامل طيب الناس بتضطر انها تأخذ مسافة طويجة جدا وتروح تشتري عيش من مكان بعيد وممكن يكون العيش بايد أو يعني مش فراش أو مش طازة أو ممكن يكون غالي نتيجة انه ما فيش اماكن بتوفر الموتى ممكن ان انا بتحلوهم منفس بيع او منفذ اوفر فيه المنتج بتاعي فكده فتحت سوق جديد يعني لما يجي كنتاكي يفتح في كنتاكي احنا قلنا ان السوق مش عبارة عن ايه مكان ده افراد او منظمات طيب الناس بتبقى عايزة تجيب من كنتاكي تتصل بالغري لا ممنوع عشان الاكل وبيتغير الحرارة بتاعته ممكن يؤثر على جودة المنتج فما يوصلش في كمتك. فابتديت ايه انا عندنا في افراد ومنظمات اللي انا ممكن اكسبهم لو انا كنت وفرت لهم في المكان المناسب عندهم فبتالي بقى عندي فرصة تسويقيه فرصه ان انا اسوق في لو فتحت فرع الكنتاكي في تولايت طب دلوقتي يا دكتور قررتوا بدور يفتح جنبي على... لا ده جنبه على طول أوه. يعني ده بنص ده ده, ده فيه هو هنا كل واحد بيستغل الثاني يعني انه اصبح يعني اه زي ما نبس تايه المنطقة بتاع يكون ابتدى بيحاول يقلوها تكون فؤاد ابتدى الدهودة فوت ابتدى كنتاكي وافي المكر فتح جنبه ابتدى كذا كافية يفتح في نفس المنطقة بحيث ان هي بقى هنا في اقبال على المنطقة دي فاللي هو ايه الناس مش هتاكل كل يوم مثلا لو هتخرج في الصيف. مش هتاكل كل يوم كنتاكي فاللي اصبح هنا انا ايه بوفر لك كانت ثانيه على اساس ان ايه تبقى موجود بقى اوبشن زياده بالنسبه لك انت تختاروا لازم ما بقتش بتحب تنزل مستعيدي عشان المعديه والكلام ده فبتفضل هتخرج تتغدى فين ما فيش اماكن فابتدا يبقى في زي تراتيه لا هو كان الغباء بقى انه يفتح حد نفس التخصص بتاعه انت بدات شغالوا فيه؟ شغال له كمان المنطقه دي المفروض الفرق كمان هيفتح كان قبل فترة كده نعم خلاص هو بيوضع فين؟ قدامكم بدور بزبط والله؟ قدامكم بدور المزمعي في قد قدامكم في العمارة التنمية بلد؟ آآ بلد؟ الجوة, الجوة ده مم. ما قدامكم بدور بزبط؟ دراس المستهدد بيحدد لي السياسة المسعارية اللي أنا هم الناس بتقبل على شراء ايه؟ المنتجات الرخيصة ولا المنتجات الغالية مبتدي عسل السوق وابتدي احط السعر المنتج اللي انا اظن ان هو حيقدر يطلب المنتج على اساسه مش احنا عندنا قلنا ايه نيت وانت وبعدين دماند الدماند ده مقترن بايه بالقدرة على الشراء ان انا اقدر اطلوه وحبتدي احط السعر اللي يتلاسب مع القدرة الشرائية للسوق ان انا مستعد في اواجه المنتج كمان بيرسملي ازاك حروب للمنتج ترويج بقى يعني كل كلام اللي احنا نتكلم فيه كلام عام هندخل فيه في التفصيل بعد كده يعني ايه ترويج ترويج مش مجرد اعلان لا في وسائل اخرى بالترويج ازاك حروب للمنتج ده هوفر المنتج في اي مكان منافس توزيع مش قولنا التسويق كل ما يتعلق بالفورد بيس product price promotion place اهو تصليب المنتج product سياسه تسعير برايس سياسة تروجية ترويجيه بروموشن منافذ توزيع هو البليس اللي بوفر فيه المنتج دلوقتي. المستهلك هو السيد هو اللي بيحدد لي العناصر اللي انا بستخدمها عشان اقوم بتسويق المنتج ده اا دراسه سلوك المستهلك بتديني كمان العادات والدوافع ليه بيشتري المنتج ده والعادات يعني ايه؟ تكرار الشراء خلي ما لكم فيه حد ممكن يشتري منتج لمرة وخلاص وفيه حد كل ما يروح يدور على المنتج ده طب انت بتدور عليه ليه؟ زي ما هو سألني انت ليه اختارتي بيتي؟ انت عايز تشتري بيتي ليه؟ بافتراض ان انا احد المسالكين اللي دايما بروح اطلب بيتي ومش اطلب جهائي فابتدى يدرس وصله لمشكلة ابتدى يعمل تصميم المنتج بناء عليه ممكن اقول لا ابدا ده بيتي ارخص ساعتها يبتدي ايه يعدل في السياسه التسعيريه لا اصل هو قدم لي عرض اشتري 2 وخد واحده الى اخره اه ده هي اشترت علشان العرض ثلاثه فكل ده بيساعد ان انا اقدر أو اوفر المنتج بما يضمن ان هو يشبع احتياجاتك ورغباتك وتقبل على شراء المنتج وبالتاني انا حققتلك احتياجاتك وفي نفس الوقت انا عاد علي ده بالاربع بيساعدني في الاخر ان انا بقيم الاداء التصويقي وكل ادائي انا كمنظمة في تصويق المنتج بتاعي كل اللي عملته ده تقول نفس بعد كده اقبلت على الشراء اتغيرت العدد بتاعهم اتغيرت اتباهاتهم للمنتج بتاعي او عدد المنتج <تصفيق> طيب حضرتك كمستهلك قرار الشراء بناء على ايه؟ الصوره شبه 17 مرات انا شايف عربيتك لا لا المستهلك قرار بالشراء من انتجه ده هتفكروا فيه المره الجايه وصلت قدامه خلاص دقائق قبل الدكتورة سمحتيك هذا ده هتلاعي البرد الآن كده دايما نحظ معاكم في المواد هو ما ينفعش نريح فيها مرة وقتنا بيبقى فيها مردود فاللو لازم نشتغل فيها كل مرة عشان نرحل نخلصها <تصفيق> خصوصاً نحن الأسبوع الأماني رحملنا مش مشتغلنا هوش كده بقالنا اين؟ كان بقى تاني اسبوع بقى تاني شوق بقى تاني ده رابع لا ما كان فيه محاضر مع الفيديو الرابع الرابع اه يعني احنا قدمنا 10 مرات بس هو 16 او 14 14 15 15 16 15 يعني نعمل نشتغل الاسبوع 15 16 يعني 11 اوار احنا ممكن نضغط المكناة احنا ممكن نضغط المكناة من راقيا ونارد من دوني وتدور شكرا حالنا مشوير حالنا اه اه بي تريبا تسعوص